يا ايها الانسان انك كاذح الى ربك كذحا فمولاه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا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 إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقَ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَوْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 يَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ